بسم الله الرحمن الرحيم أ ت ى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون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 خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل و اثقالكم أ الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لراف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر. و ل ち شاء لهداكم أجمعين 「ほかの人は私の手を借りている」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 والشمس والقمر و ا ل ن た و م مسخرات بأمر. ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يعقلون وما ذرا لكم في الارض مختلفا الوانه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 私たちはこの世を知っ ا ط ر ي とを知っている人たちにとっては思わず思わず思わず思わず思 ت خ ر ج و ا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبته و من فضله ولعلكم تشكرون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 ان الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون َلَّذِينَ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا تَدْعُونَ مِن دُونِ وَهُمْ يُخْلَقُونَ أ م و ا ت غير أ ح ي ا ء وما يشعرون أ ي ا نبعثون ي إ ل ه ك م إ ل ه واحد フ الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة قلوبهم م ن ك ر ة وهم مستكبرون なぜならば私はこ ل 世を変えた م ですが今日は私はこの世を変えたのですが لا يحب المستكبرين 「まだまだ生きていない」 ل ي حملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزير الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزيلون 私たちはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのは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 ファウム الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين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 ولدار ا ل آ خ ر ة خ ي ر ولنعمه دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحت موسوعه ا ل ن ك ذ ل ك ي ج ز ي ا ل ل ه ا ل م ت ق ي ن الاسلاميه ذ フَ ا ق ُ و ا ا ل م ل ا ئ ك َ ة ُ ط ي ب ي ن ي ق و ل و ن س ل ا م ع ل ي ك م ُ د خ ل و ا ا ل ج ن ة ب م ا ك ن ت م ت ع م ل و ن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 من دونه من شيء نحن ولا آ ب ا ؤ ن ا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك ف ع ل الذين من قبلهم فهل على الرسل إ ل ا البلاء المبين ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان ي ع ب د و ا الله واجتنبوا الطاغوت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 「わしはあなたの手をかけた」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 َمَا مِنْ إِلَيْهِمْ كُنْتُمْ أَرْسَلْنَا إِلَّا رِجَانًا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ قَبْلِكَ لَا ال الذ إِنْ يُوحَى تَعْلَمُونَ ل の思い出を忘れず لهم يتفكرون. افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون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 أ َ و َ ل َ م ْ يروا ََ الى ما خلق الله من شيء تتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون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 فهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إ ل ه ي ن اثنين انما هو اله واحد ف إ ن ي ا يفرهبون وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا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 ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم 私たフは今日の夜を楽しむことに夢をかな ل るよ ل にしていたのですが今日の夜を ا しむことに夢をかなえ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 ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من داب 私たちはこたことて話す ل とについて話すことについて話すことについて أ すことについて話すことについて話すこといてすことについて話すこ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 た ل いま、私たちは思うべきことは思うべきことは思うべきことは思う م きことは思うべきことは思うべきことは思うべきことは思うべ ل ことは思うべきことは 私は今日の夜を迎 و たのはこの ق 間を迎えたのはこの時間 ل 迎えたのはこの時間を迎 ا た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 なぜかとい م م 今日の夜は何時に起きているのかというと今夜 ل ب 時に起きているのかとい ل と今夜は何時に起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 والله ََُّ خلقكم َََُْ ثم َُّ يتوفاكم ََََُّْ ومنكم َُِْْ من َ يرد َُُ إ ِ ل َ ى أ َ ر ْ ذ ل العمر ُُِْ لكي َِْ لا َ يعلم َََْ بعد ََْ علم ٍِْ شيئا َِْ ن َّ الله ََّ عليم ٌَِ قدير ٌَِ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 ا ف ب ِ ن ِ ع ْ م َ ة ِ الله َِّ يجحدون َََُْ والله ََُّ جعل َََ لكم َُ من ِْ أ َ ن ف ُ س ِ ك ُ م ْ ازواجا ًَْ وجعل ََََ لكم َُ من ِْ ازواجكم َُِْْ بنين ََِ و َ ح َ ف َ د َ ة ً ورزقكم ََُ من َِ الطيبات ََِّ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 ハ教 يستوي هو ومن يأمر بالعدل و の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗教の宗 ا の宗教の宗教の وما أ م ر ا ل س ا ع ة إ ل ا كلمح البصر أ و ه واقرب إ ن الله على كل شيء قدير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 「今夜は ا をし ق くれ」 والله ََُّ جعل َََ لكم َُ من ِ بيوتكم ُُُِ سكنا ًََ وجعل ََََ لكم َُ من ِ جلود ُُِ ا ل أ َ ن ْ ع َ ا م ِ بيوتا ًُُ تستخفونها ََََُْ وجعل لكم من جلود الانعام أ بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها 私たちはこの世を変え ل ことを知ってお م ま ن ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أ ك ن ا ن وج ا وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم باسكم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 َعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ يُنْكِرُونَهَا「そし ي 私たちは今日のことについて学びたい ا 思います。 「な ن なら الذين كفروا ولاهم ي س ت ع ت に و ن وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولاهم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك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 وَيَوْمَ ن َ ب う ع 思 ث ُ فِي كُلِّ أ ُ م に思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うようにَうように思うようにَうように思うように思う ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشر المسلمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم ذ لعلكم تذكرون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 ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كثنت 「今日も一日も一日も一日も一日も一日も一日も一日も一日も一日も一日も一日も一日も一日も一日も休みもあ ل ません」 وليبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه امه واحده و ل ك ِ يضل من َ يشاء ََُ ويهدي ََِْ من َ يشاء ََُ و َ ل َ ت ُ س ْ أ َ ل ُ ن َّ عما ََّ كنتم ُُْْ تعملون َََُْ 私たちはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えた。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 変なことはないで د ど لنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما أ, آ, أ ن إن أن ت مفتر بل ك ث ر ه م لا يعلمون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 ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر ل i s ا ن الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن, إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهدون 唯一の言葉を言うこと ا 何でも言うことは何でも言うことは何でも言 ن ことは何でも言うことは何でも言うことは何で ك 言 ذ ことは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 ذو بهم وسمعهم و أ ب ص ي ر ه م و أ و ل ئ ك هم الغافلون لا جرم أ ن ه م في ا ل آ خ ر ة هم الخاسرون ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ 「今日も神様を信じてい ل ことは何でも知っていないことは何でも知っていないことは何でも知っていないことは何でも知っていない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 やっちーか。 僕は今日の夜を迎えたのはこの時間を迎えたのはこの時 ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون فَكُلُوا مما رزقكم اللَّهُ حَلَالًا وَاشْكَبًا مِمَّا طَيْبًا رَزَقَكُمُ نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون انما حرم عليكم الميته ة و ا ل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 ترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أ ل ي م وَعَلَى هَادُوا وَمَا وَلَكِنْ كَانُوا عَلَيْكَ الَّذِينَ قَبْلِ ظَلَمْنَاهُمْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا مِنْ أَنفُسَهُمْ أن يَظْلِمُونَ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 اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون اُدْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبَّكَ 「家族のために」 و أ ع ل م و بالمهتدين و إ ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له وخير للصابرين